All in all. وان الذي نحتدث ربي ه لفي شك ああ。<laughs> Thank e a u Yeah! All right. Oh, God. Listen to me. Thank you. م و س و ع ن النابلسي ل ل ا ل و م الاسلاميه you <laughs> 「明るい人」